لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنَ طِبِّ الْأَنِيَةِ تَمَاسًى فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وللكافرين عذاب الأليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا وللكافرين عذاب مهيد يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحساه الله ونتوه والله على كل شيء شهيد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 ك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترى إلى الذين نهوا عن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 يا ايها الذين امنوا اذا ناجىتم الرسول فقدموا بين يدينا اجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم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 فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله شَيْئًا وَلَا اصحاب النارهم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء لا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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وان دون من حمد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباء